قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ ابْتُغُوا بَعضَكُم لِّبَعضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آبَاءَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا வீ சூ சகிஷ கருத அபல்லாஹூ அனரனி குள்ளி ஹலய முவி أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون